بسم الله الرحمن الرحيم أبس وتولى أن الأعمى. وما يدريك لعله أو يزكر فتنفعه الزطرة أما من استغنا فأنت له وما عليك من جاء فيسحى كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صنف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سفره كرام بغره قتل الانسان ما اكثره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم السبيل يسره ثم ما تهوب أقبره ثم تباشره كلا لما يقض ما أمره فالينبُر الإنسان إلى طعامه أن طربنا الماء طربا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبسنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق ظلبا وفافهة وأبا مشاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء في الصافة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل من منهم يومئذ شأن يونيه أدوهن يومئذ مسترة ضاحفة مستبشرة وودوهن يومئذ عليها غبرة ترقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة